بسم الله الرحمن الرحيم طعاما أنزلنا عليك القرآن لتشطى إلا تذكرة لمن يخشى الأوض والسماوات العلاء الرحمن على العرش استوى له 121. وَأَنَقَدْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا Hãy <cười> subscribe من لساني يفقه قولي واجعل لي مِن من 124. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا 125. قال قد أتيت يا 119. ولقد مننا عليك مرة أخرى 110. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى داوت فوق ذي في تمنين ولتصنع عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدل على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقو عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك قتلا 112. فلبست سنين في أهل مذينة ثم جئت على 124. واصطنعتك أَنْتَ ذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تميا في ذكر ذهبا إِنَّهُ فرعون سماء ما <تصفيق> ك في <تصفيق> سحري من لذي فجعل بيننا و بينك ما وعدا فجعل بين فَتَأْوَلُ الَّذِينَ عَنفَجَمَعَ كَانَهُ ثُمَّ أَكَا وَلَمْ لَهُمْ مُوسى وَلَكُم لَا تَخْتَوُونَ مَّا قو فمن يترى بتنان فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح صنعوا عُكِيدُ ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا أنكم في جذور نخل، وأنا أصلي أنكم في جذور نخل ولا تعلمون in 119. ومن يحلل عليه رضبي فقد Surah <laughs> al Oh. Uh -huh. وخورها <تصفيق> يتخابتون بينهم إن لبثتم إلا عشوى نحن صُوِّفَ فِيهِمْ مِنَ الْوَعِيدِ لَنَهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا تَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحِيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا فَتَعَالِ رب زدني علما انَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ وَلَا تَظَمأَ وَأَنَّكَ لَمْ تَكُنْ فِيهَا وَلَا تَنْبُحَ was <gülüyor> poważna Amen. <laughs> I'm <laughs> sorry. وأبقى <تصفيق> أفلم يهدي لهم كم أغلثنا قبلهم من القرون ينشون في مساكن ذنب إن احمد ربك قبل لو طول والشمس وقبل له بها وسبح بحمد ربك قبل لو طول الشمس وقبل له ومن أنا Altyazı والعاقبة تَقْبَضُوا وَق